الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارة وما كانوا مهتدين مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يغصرون صمّ بكم عميون فهم لا يرجعون صمّ بكم عميون فهم لا يرجعون صمّ بكم عميون فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمة ورعد وبرق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 ذلكم خير لكم عند بارئكم فتابع عليكم انه هو التواب الرحيم واذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا فاخذتكم الصاعقه وانتم تنظرون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 وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشْقَقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَمَاللَّهُ بِغَافِلٍ أَمَّا تَعْمَلُونَ أَفَتَطْمَعُونَ أَيْ يُؤْمِنُ لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَ ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمننا وإذا خل بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثنهم قالوا أتحدثنهم بما فتح الله عليكم ليحاججكم به عند ربكم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 وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُم مِن دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَلْتُمْ تَشْهَدُونَ ثُمَّ أَلْتُمْ هَٰؤُلَاءِ تَقْتُلُونَ أَنفُسَكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقاً منكم مِن كُم دِيَارِهِمْ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 أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أَنفُسُكُمْ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَنقُتُونَ وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَلَعَنَهُمُ بل اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ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 بَأَسَمَّى أَشْتَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ أَيِّ أن يَكْفُرُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ الله أَيِّ يُنَزِّلَ اللَّهُ بَغِيًّا أَيِّ يُنَزِّلَ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ عَلَى مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ فَبَاءُوا بِغَضَبٍ عَلَى غَضَبٍ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مهين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 ه نزله على قلبك بإذن الله مصدقاً مصدقاً لما بين يديه وهدوء وبشراً للمؤمنين من كان عدواً لله وملائكته ورسله وجبيريل وميكال وميكال فإن الله عدو الكافرين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 مصدق لما معهم نبذ فريق نبذ فريق من الذين أُوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون واتبعوا ما تتلشى أوطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر يعلمون الناس السحر وما أزل على الملائكة بباب لها روت وما روت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتن فلا تكفر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 فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَيِّ يُذْكَرَ فِيهَا أَسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا أُلَاءِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَيِّ يَدْخُلُوهَا إلَّا خَافِينَ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 إن الله واسع عليم وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات كُلُّهُ كل له قانتون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون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 وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود وإذ قال إبراهيم رزق أهله من الثمرات من آمن من آمن منهم من بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير وإذ يرفع إبراهيم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 ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفها نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين ووصَّاهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِي إِنَّ اللَّهَ أَصْطَفَا لَكُمُ الدِّينُ إِنَّ اللَّهَ أَصْطَفَا لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبُ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِ قالوا نعبد الهك واله ابايك ابراهيم و اسماعيل و اسحاق اله ا واحدا ونحن له مسلمون تلك امه قد خلت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 به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيك هم الله وهو السميع العليم صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون قل أتحاق ونحن له مخلصون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 تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عن ما كانوا يعملون سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها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 قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك الشطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة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 يا ايها الذين امنوا استعينوا بالصبر والصلاه ان الله مع الصابرين ولا تقولون لمن قتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون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 وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها, وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون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 إِلَّا بَرَرَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا وَرَأَوُوا الْعَذَابَ وَرَأَوُوا الْعَذَابَ أَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا لَوَأَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَتَبَرَّرَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّرُوا مِنَّا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 ثَمَنَ الضَّرَّ ايرَ باغٍ عَلَى عادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ الْكِتَابِ وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا النَّارَ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 أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلة الحر بالحر والعبد بالعبد والوثة بالوثة فمن عفية له من أخيه شيئا فاتبعوا بالمعروف وأداء إليه بإحسان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 فإذا قضيت مناسككم فاذكروا الله كرككم آباءكم أو أشد ذكرا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 وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله عفور رحيم يسألونك عن الخمر والميسر قُلْ فيهما إثم كبير ومنافع للناس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 نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شِئْتُمْ وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقو وبشّر المؤمنين.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 ولهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِ النَّبِيُّ الْمَعْرُوفُ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ الْقَلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاهُمْ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحُمْ بِإِحْسَانٍ ولا يحل لكم ان تاخذوا مما اتيتموهن شيئا الا يخافا الا يقيم ما الا يقيم حدود الله فان خفتم الا يقيم ما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افترت به تلك حدود الله فلا تعتدوها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 والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعه اشهر وعشرا فإذا بَلَغْنَ أجلهن فلا جناح عليكم في مَا فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير ولا جناح عليكم فِي مَا عرضتم به من خطبة النساء أَوْ أكنتم في أنفسكم عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُ وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أن تَقُولُوا قَوْلًا مَّعْرُوفًا وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ نِكَاحٍ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ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 وَإِنَّ طَلَقُتُمُهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَن تَمَسُّهُنَّ وَقَدْ فَرَبْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَبْتُمْ إِلَّا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 من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرا والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون ألم تر إلى الملئ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي له مبعث لنا ملكا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 والله مع الصابرين ولما بدر رجل جالوت وجنوده قالوا ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فهزموه باذن الله وقَتَلَ داوُدُ جالوتَ وآتاهُمُ اللهُ المُلكَ والحكمةَ وعلمَهُ مما يشاءُ ولولا ولولا دفعُ اللهِ الناسَ بعضهم ببعضٍ لفسدتِ الأرضُ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 قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم جعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعوهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم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 يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيب ما كسبتم ومن ما أخرجنا لكم من الأرض ولا تجمعوا الخبيث منه توفقون ولست بآخذه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد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 وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ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 فإن أمن بعضكم البعض، فاليؤدِّ الَّذي أتَمَّ أمانَته، واليَتَّقِ الله ربَّه، ولا تكتموا الشهادة، وَمَن يَكْتُمُها فإنَّهُ أَثَمُّ قَلْبُهُ، والله بما تعملون عليم. للهِمَا في السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبُكُمْ بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعْذِبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إلَيْهِ مِن رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ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 واغف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين جزا الله شيخين خير الجزاء